بسم الله rahman الرحيم rahim Hamim. الكتاب من الله العزيز الحكيم Allah, خلقنا السماوات den وما بينهما är بالحق som skapade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 i to ni bokstav från före detta, eller efterlängtningar från kunskap om att ni är sannar. Och vem som är avvärjad från den som ber وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتل عليهم آياتنا بجناة قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى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 وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنٌ عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ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 عليه وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني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 أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن نَوَعَدَ اللَّهِ حَقَّهُ فَيَقُولُ مَا هَذَا إلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُلَاءِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَاهَلُونَ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 أغنا عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء.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 نبي قادر بقادر على ان يحيي الموتى بل انه على كل شيء قدير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 لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون